فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل قبَعَ الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطئ وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أنيما لكن الراسحون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قامينك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سناتيهم اجرا عظيما